يساائلنيصديق من بنااد م كيف السبيل إلى كراامنا إلى المجد الأث كيف السبيل إلى الخليل إلى المتلة والجليل كيف السبيل لحرق غرقدهم وإن النخيل كيف السبيل لطعنة الخنزير والقرد الدخيل لا تمصحني للصمود الثائف الهش العميل تبقى شعارات الصمود سليمة وأنا القتيل تبقى شعارات الصمود تقولنا يد النقول لا تنصحني بالركون لكل منسون من هذه شربوا دمائي من عروق نخبسلهم الذليل رسموا طريق القدس من صنعاء حتى الدردنيل مرم الحصا عنكم اري حاله تدور الفميل فلمست قلب محدثي وهتفت من قلب عليل قلب مليء بالأسى وحديث مأساتي يطول أسمعته آيات قرآني بتارتين جميل حدثته عن قصتي التحرير جيلا بعد جيل ووقفت في حطين أكثر ظهرة امل النبي ورأيت في جالوت ما اني يا بطل العرب بكتايب الايمان بكتايب الايمان في هذا الدرب الفجر المجلجل بالصهيل نمضي ولا نرضى صلاة العصر إلا بالخليل هذا السبيل ولا سبيل الا ان تبغي الوصول هذا السبيل وان بدا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 'n Mooi,